دوره في عطرة من سورة هود من ترجيات القارئ الشيخ محمد رفاعه <سؤال> I don't know if I'm going way. بتلاوة مباركة لما تأثر من سورة الهود تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعك